وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هؤنا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون رب نصرح عنا عذاب جهنم إن عذابها كان إنها ساها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 إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك فأولئك وسيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب إلى الله فانه يتوب الى الله متابا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 والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرط أعين والذين ربنا من قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولاد يُجزون الغرفة بما صدروا الغرفة بما صدروا ويلقون فيها تحية وسلاما قاردين فيها خالدين فيها حسنة مستقرا وامنا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 وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الأمانة على السماوات إنا عرضنا السماوات الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبين أي يحملنها فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. فأبين أن يحملنها وأشفطن منها وحملها الإنسان, وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ